قال الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ابن قيم الجوزية رحمه الله ذهب الرجال وحال دون مجالهم زمر من الأوباش والأنذال زعموا بأنهم على آثارهم ساروا ولكن سيرة البطال لبسوا الدلوق مرق وتقشفوك تقشف الأقطاب والأبدال قطعوا طريق السالفين وغوروا سبل الهدى بجهالة وضلال عمروا ظواهرهم وحشوا بواطنهم من الأدغال إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي أو قلت قد قال الصحابة والأولى سبعوهم في القول والأعمال أو قلت قال الآن آن آل المص صلى عليه الله أفضل آلي أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والامام العالي أو قلت قال صحابهم من بعدهم فالكل عندهم كشبه خيال ويقول قلب قال لي عن سره عن سر سري عن صفى أحوال عن حضرتي عن فكرتي عن طلوتي عن شاهدي عن واردي عن حال عن صفو وقتي عن حقيقة مشهدي عن سر ذاتي عن صفات فعال دعوى اذا حققتها سها الفريتها القى في قت بمحال ترى الحقائق والشرائع وقُتَدوا بظواهر الجهال والضلال جعل الميرافات حن وألف ضل قنا شموح صولة الإدلال نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم نبذ المسافر فضل الاكل جعلوا سمع عمقيدا لهواه مق فقالوا فيه كل محال هو طاعه هو قروبة هو صدق لذاك الشيخ الاطلال شيخ قديم صادهم حتى أجابوا دعوة هجروا له القرآن والأخبار والآثار إذ شهدت لهم بظلال ورأوا سماع الشعر أنفع للفتاة من أوجه سبع لهم بتوال تالله ما ظفر العدو بمثلها من مثلهم وخيبة الآمان نصب الحبال لهم فلم يقعوا بها فأتا بد الشرك المحيط الغالي فإذا بهم وسط العريم الأسواب والأديان والأحوال لا يسمعون سوى الذي يهونه شغلا به عن سائر الأشوال وادعوا إلى ذات اليمين فأعرضوا عنها وسار القوم شمال على القرآن عند سماعه سما وعميانا ذوي إهمان وإذا تل القاري عليهم سورة فأطالها عزوه في الأسقال ويقول قائلهم أطلت وليس ذا عشر فقفف أن تدو هذا وكم لغو وكم صخب وكم ضحك بلا أدب ولا إجمال حتى إذا قام السر فما أولديهم خشعت له الأصوات بالإجلال وامتدت الأعناق تسمع وحي ذاك الشيخ من مترن من طوال وتحركت تلك رؤوس وهز زها طرب واشواق للي فهنالك الاشواق والاشجان والاحوال لا اهلا بالأحوال سالله لو كانوا صحاتا أبصر ماذا دهاهم من طبيح لكن ما السماع أشد من سكر المدام وذا بلا إشكال فإذا هم اجتمعان نفس مرة نالت من الخسران كل منال يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاه بالصبيان في الأوحال أشمت أهل الكتاب بدينكم والله لن يرضوا بذي الأفعال كم ذا نعير منهم بفريقكم سرا وجهرا عند كل جدال قالوا لنا دين عبادة أهله هذا فذاك دين محالي بل لا تجيء شريعة في جوازه فسلوا الشرائع تكتفوا بسؤالي لو قلتموا فسق ومعصية وتزين من الشيطان وحيد إله ودينه وينال فيه حيلة المحتان كنا شهرنا أن ذا دين أتى بالحق. دين روس للا بضلالي والله منهم قد سمعنا ذا إلى الآذان من أفواههم بمقالي وتماب ذاك القول بالحيال التي فسخت عقود الدين فسخت هكفوا بالمهله نسجه فيه تفصله من الأوصال ما شئت من مكر ومن خداي ومن حيل وتلبيس بلا إطنال فاحتل على كل لفريضة وعلى حرام الله بالإحلال واحتل على المظلوم يقلب ظالما وعلى الظلوم بضد تلك الحال وقلب وحول الفت. التحيل كله في القلب والتحويل ذو اعمال ان كنت تفهم ذا غفرت بكل ما تبغي من الافعال والاقوال واحتل على شرب المدام وسمها غير اسمها واللفظ ذو, ذو اجمال احتل على أكل الربا وهجر شنعة لفظه واحتل على الأبدان واحتل على الوطء الحرام ولا تقل هذا جنا وانكح رخي البال واحتل على حل الوقود وفسخها بعد اللزوم وذاكه كان الا على المحتال فهو طبيبها يا محنه الاديان بالمحتال واحتل على نقض الوقوف وعودها طلقا ولا تستحي من ابقالي فكر وقدر ثم فصل بعدذا فاذا لبتفلج في الإشكال واحتل على الميراث فانزعه من الوراث ثم بلع جميع المال قد اثبتوا نسبه وحصرا فيكم حتى تحوز الإرفة الانوان وعمد إلى تلك فاجعل الإبطال همك تحظى بالابطال فالحصر اثبات ونفي غير معلوم وهذا موضع الاشكال واحتل على مال اليتيم فانه رزق هني من ضعيف الحال لا سوقه وتخشى ولا من سيفه والقول قولك في نفاذ المال واحتل على أكل الوقوف فإنها مثل السوائب رب بدين اهمال فابو حليفه عنده هي باطل في الاصل لم تحتج الى إبطال فالمال مال ضائع او بابه اهلت فخذ منه بلا مكيال وإذا تصح بحكم قاض عادل ف شروطها صارت إلى اضمحلال قد قال الناس الشروط واهملوا مقصودها فالكل في اهمال وتمام ذاك قضاتنا وشهودنا فاسال بهم ذا خبره بالحال اما الشهود فهم عودون عن طريق العدل في الاقوال والافعال زورا وتنميقا وكتمانا وتلبيسا وإسرافا بأخذ نوال ينسى شهادة ويحرف له ناس لها والقلب هو فإذا رأى المنقوش قال يا بالآمال ويقول قائلهم أخوذ النار في نزر يسير ذاك عين خباني فقل الميزان إني خائض للمنكبين أجروا بالأولان أما القضاة فقد وتر عنهم ما قد سمعت فلا تكه بمقاني ماذا تقول لمن يقول حكمت أنك فاسق أو كافر في الحال فإذا استوت أغفت بالجلد الذي قط اشتروا كمثل كمفء لطرق فيقول طقفة قول قطفة عارض ويكون قول الجلد ذا اعمالي فأجارك الرحمن من ضرب ومن عرض ومن كذب وسوء هذا ونسبه ذاك اجمعي الى دين الرسول وذا من الاهوال حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل تلك حكومه الضلال والله لو عرضت عليه كلها لاجتث بالنقض والإبطال إلا التي منها يوافق حكمه فهو الذي يلقاه بالإطبال أحكامه وعدل وحق كلها في رحمة ومصالح وحلال شهدت الْخَلْقِ قاطب بما في حكمه من صحة وكمال فإذا أتت أحكامه ألفينها وفق العقول تزين كل عقال حتى يقول السامعون لحكمه ما بعد هذا الحك غير ضلال لله أحكامه وسول وعدلها بين العباد ونورها المتلال كانت بها في الأرض أعظم رحمة والناس في سعد وفي إقبال أحكامهم تجري على وجه سَداد وحانهم في ذاك احسن حال ان نوعا في هدى وتراحم وتواصل ومحب ذات وجلال فتغيرت اوضاعها حتى غدت منكوره بثلوث الاعمال فتغيرت اعمالهم دالت احوالهم بالنقص بعد كمال لو كان دين الله فيهم قائما لرأيتهم في اح للأحوال وإذا هم حكموا بحكم جائر حكموا لمنكره بكل وبال قالوا أتنكر حكم شرع محمد حاشا لذا الشرع الشريف العالي عجت فروج الناس ثم حقوقهم لله بالبكرات والاصال كم تستحل بكل حكم باطل لا يرتضيه ربنا المتعال والكل في قار الجحيم سوى الذي يقضي بدين الله لا نوال أو ما سمعت بأن تلفيه غدا في مار في ذاك الزمان الخالي وزماننا هذا فربك عالم هل فيه ذاك ثلث ام هو خالي يا باغي الاحسان يطلب ربه ليفوز منه بغايه الامال انظر الى هدي الصحابه والذي كانوا عليه في الزمان الخالي طريق القوم أين تيمموا خذ يمنا تنم الضرب ذات شمال كاللهم اختاروا لأنفسهم سوى سبل الهدى في القول والأفعال درجوا على نهج وسول وهديه وبه اقتدوا في سائر الأحوال نعما وفيق لطالب يبغي الهدى فمآله في الحشر خير مآلي القانتين المثبتين لربهم الناطقين بأصدق سقي الاقوال الساركين لكل فعل سيء والعاملين باحسن الاعمال اهواءهم تبع لدين نبيهم وسواهم بالضد في ذي الحال ما شابهم في دينهم نقص ولا في قولهم شطح الجهور الغالي عمنوا بما علموا ولم يتكلف فلذاك ما شاب الهدى بظلال وسواهم بالضد في الأمرين قد تركوا الهدى ودعوا إلى الإضلال فوم الأدلة للحيا راما يسر بهداهم لم يخش من إضلال وهم النجوم هداية وإضاءة وعلو ومنزلة وبعد منالي يمشو بين الناس هونا نطقهم بالحق لا بجهالة الجهال حلما وعلما معتقا وتواضع ونصيحة مع رتبة الإفضال يحيون ليلهم بطاعة رب بثلاوة وتضرع وسؤال وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثلا همال الواب للهض القاضي في الليل رهبان وعند جناده لعدوهم من أشجع الأبطال وإذا بدأ مرها رأيتهم يتسابقون بصالح الأعمال بوجوههم أثر السجود لربهم وبها أشجع عَتُ نُورِ الْمُتَلان وَلَقَد الكتاب الْكِتَابُ صِفَاتٍ فِي سُورَةِ الْفَتْحِ الْمُبِينِ الْعَالِ وَبِرَابِعِ السبع طوال صفاتهم قوم يحبهم ذو إدلال وبراءة والحشر فيها وصفهم وبغلأة وبسورة الأنفال